أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عذوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على 119. من قبل إبراهيم وإسحاق رَبَّكَ إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 112. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب ذين منا ونحن صبته ان ابانا في ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارض يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 بِوَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عَصَبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ